إنا خلقناهم من طين لازب بل عادبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر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 كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ويقولون أئنا لتارفوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من خميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظاهرون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 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون َأَفِكًا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام خليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا افعل ما تؤمر ستجدني ان الله من الصابرين فلما أسلم اسلما وتلهوا للجبين وناديناه ايا أي ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المخصنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المخصنين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 ولقد مننا على موسى وهارون ولديناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستفين وهديناهما الصراط المستفين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المقصنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلون وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمخبرون إلا عباد الله المخلصين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 وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الْحُوتُ وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه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 صباح المنذرين وتولّ عنهم ختاحين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم